بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم من قبل أن 111. الله واتقوه وأطيعون 112. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله في ليلن فلم يزدهم دعاء الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا اصابعا في اذانهم وستر شوثيابهم واستعشوا ثم ثيابا ورصوا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتم جذرا ثم اني علمت لكم واسررت لكم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء يدارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما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 116. والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا 117. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا, واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا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 يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم مغرق فأدخلوا نارا فلم يجدوا, فلم يجدوا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 ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين